بوك تو تسعة وعشرون تسعة وعشرون في المطعم، واحد في المطعم، واحد يستلي برماسة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ أم عدوكت فارج منيو؟ من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. تيمبو تاتر كوماندا. بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ أشدوري أوبير. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. عش دري وعبي من رعله. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. عش دريون سقده برتقاله. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. فضلك واحد مع حليب. فضلك واحد قهوة, فضلك واحد قهوة, واحد قهوة مع مع سكر فضلك. مع سكر من فضلك. Doresc un ceai. Min un un ceai. Doresc un cu lămâie. un ceai cu un ceai cu lămâie. un ceai un ceai cu lămâie. cu من فضلك واحد شاي مع حليب. افيتسيغري؟ هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ افيتسوسكرومير؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ افيتسفوك؟ هل عندكم شعلة نار ولاعة هل عندكم شعلة نار املبسهت او فوركوليصه ينقصني شوكة ينقصني شوكه املبسهت او كوتيت ينقصني سكين ينقصني سكين املبسهت او لينغوره ينقصني ملعقة ينقصني ملعقة